لهم ليستخفوا منه ألا حين يستوشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور. وَمَا من دابة في الأرض إلا على الله رِزقها إلا على الله رِزكهاَا وَعلمُ مسْنقها وَسْدَها كل في كتاب بين وهو الذي قَلَقَ السماواتِ والأَرضرضَ في سة أيام في سة أييا من وَوكان عجهُ على الم يدكم لبلك أيكم حسنُ عمل وَلاإ قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبس لا ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نسعناه منه, منه إنه ليعو س كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضرّاء مسّته ليقولا ليقولا نذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات هؤلاء أئلهم مغفرة أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وظائق به صدر كأي يقول كأي يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم, وادعوا من, استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَل أَنتم مُسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كان على بينة من ربه ويتله شاهد من ويتله شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة هؤلاء يؤمنون به. ومن يكفر به من الاحزاب فانا موعدهم فلاتك في مريئه منه انه الحق من ربك انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهادها اولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظالمين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 يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأقصون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتون إلى ربهم وأخبتون إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا هل يستويان مثلا أثلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكمها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أسألكم عليهما لا إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن قرّتهم أثنا ولا. أقول لكم عن بخزائل الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول انني لك ولا اقول للذين تزدرين اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إني لذل من الظالمين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 قل إن افتريتُه فعليّ إجرامي قل إن افتريتُه فعليّ إجرامي وأنا بريء أمم ما تجرون وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا ترتأس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاصبني ولا تخاصبني في الذين ظلموا إنهم un mm -hmm. ويصنع الفلك وكلما مروا عليهم لأم من قومه سخر منه قال إنتسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين ثنين وأ وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزر يا بني, يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحار بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح وَدَّهُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ذُلْمَ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال إِنِّي أَعُوذُ بك أَنْ أسأل ألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمة من مم معك وأمّم سنمتّعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغير موحها إليك ما كنت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 أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم يرسل السماء عليكم ندرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا وما نحن بتاركين آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراق مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به وليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تظونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيف ولما جاء أمنا نجينا هود والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسوله وعصوا رسوله كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم. ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله فَمَن يَنْصُرُنِ مِنَ الله إن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها, بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين الذين آمنوا معه برحمه منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفر ربهم ألا إن ثمود كفر ربهم ألا بعدها لثمود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 فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله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 مه عن هذا إنه قد جاء أم ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مغدود ولما جاء ترسلنا لطسي أبهم سيب أبهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيء قال يا قومه أولئك بناتهن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسرب أهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأت إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليها حجارة من سجيل منطود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم عبود الله ما لكم ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيق ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقص ولا تبخس الناس أشياء 126. ولا تعسوا في الأرض مفسدين 127. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توافق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجر منكم شباط أي يصيبكم أي يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي إن ربي رحيم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 الذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة ويوم القيامة بسرفد المرفوض ذلك من أمباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم لا تكلموا نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد 120. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 121. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 122. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير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 فلولا كان من القرون من قبلكم أول بقية ينهون عن الفساد في الأرض ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل من من أنجينا منهم والتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القراب غلوا وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس سُمّت واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون